يا تواب god kafani ay mun rabbi min wa ihtiyani fa du'a'i wabtihani sha'a والها ذا سري ادعو في يساري ووسطي انا امت نسف خري ظلم ف قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا إلهي ومليكي أنت تابعي